التائذون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافرون لحدود الله وبشر المؤمنين الله الرحمن الرحيم تَبْحِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِلْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا. أيكم أحط الله الركعات، سطواش الله، أي الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المنة والعطاء والمجد والتبليه الذي من به على عباده بذائتهم بالحق والذهبي أهل الحق مذهبي أهل السنة والجماعة نحب لأختي في الله أن نزف إليكم بشراه ذائت أختنا الفاضلة أمرا كان إلى مذهب الحق مذهبي أهل السنة والجماعة وهذا بفضل من الله عز وجل اللهم تبر أختنا أمرا كان على ديك وعلى التوحيد اللهم آمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ادعو لها أخواني بالثبات ولكتم واعلم يا اختيما كان إن الله أراد بك الخير بهدايتك لمذهب الحق مذهب أول السنة والجماعة فأحمد الله على نعمة الهداية وجدي لهم شكرا طالبة منه التثبيت على الإيمان والتوحيد ونسأل الله عز وجل لكل المغربيين المضللين من الشيعة أن يزدهم الحق أن يزدهم الله للحق للكتاب والسنة والعمل بهما وأن يلحقوا بركم إخوانهم أهل السنة والجماعة اللهم آمين فله الحمد لله الحمد للمجيء والعطاء والكبرياء على ما أنعم به علينا وعليكم من نعمة الهداية والتوحيد فتوجه إلى الله خالق في الاولى شريكه وقومي لدعوتيه وشكريه على ما انعم به عليك اللهم ثبت اختنا على الحق اللهم امين الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ويرجع الناطق لاخنا الجلاني وللاسف على المقاطعة. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف بسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف بسمك قلبي الحمد لله الحمد لله عند إله وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرًا جل قدرًا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقًا عميقًا سماء وأرضًا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا إلهي وجاهي إليك اتجاهي وثيقا مديدا لترضى فرضا الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد حمدا لله وشكرا أنت يا معبود من يا من جل, قدرا جل قدرا لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا فأنت قوام وأنت انسجام مع الكون والأمر لولاك قوضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله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 حمدًا إله وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرًا جل قدرًا جل قدرًا جل قدرًا جل قدرًا جل قدرًا بجراء